بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقران الحكيم انك من المرسلين على صراط مستقيم تنزل العزيز الرحيم لتنذر لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذطان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سجزا ومن خلفهم سجزا فأغشيناهم فهم لا يبصرون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 قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قال ربنا يعلم اننا اليكم مرسلون 117. وطيرنا بكم لئي لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم 118. قالوا طائركم معكم ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون 119.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 ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين اني امنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنه قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومهم بعده من جند من 121. إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون 123. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون 124.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 مَرَّهُ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ الذي الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حتى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقٌ نَهَارٌ وَكُلٌّ في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 119. تأخذهم وهم يخصمون 110. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون 111. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم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 وَاَجْهِمُ وَتَكَلِّمُنا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى عُيُونِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَنَا يَضْصِرُونَ وَلَوْ نشاء 119. سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون 110. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون 111. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا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 119. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون 110. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون 111. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه 119. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم 110. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم شجر ديد الاخضر نار فاذانتم فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع